أ ن ا مدخن ب ا خ ت ي ا ر ي بكامل حريتي مش هقولك بقى ق أ ص د انا ء السوق والكلام الفاضي بتاع س اللي غيرها بيقرر له أنا له بيقرر صحيت الصبح في يوم وقررت إ ن أ ن ا ب ق ى مدخن رحت ب م ش ك ل سجاير اشتريت ع ل ب ة سجاير وولعت ودخنت ا ل ع ل ب ة دي كلها في نفس اليوم ومن ساعتها و أ ن ا رسميا ً مدخن أ ك ب ر عدو لي هو غير المدخنين مش كلهم ا ل ح ق ي ق ة ا ل ج ه ل ة من غير المدخنين الجهله اللي لسه مايعرفوش إ ن أ ن ا من حقي ادخن أنا لما دخن بحرق وبحرق صحيدي فلوس فلوسي وبحرق وصحيتي دي ص ا ر و ه المجتمع اللي أ ن ا عايش فيه مظبوط فلوسي و أ ن ا اللي بكسبها ب الشغل ومن حق احرق جزء منها في م ت ع ة أ ن ا بحبها ح ق وصروه ا المجتمع اللي هي صحيتي بدفع في مقابل حرقه د ه يعني على اعتبار ان المجتمع صعب انا ل ي صحيتي ق و ي أ و ف ر ق م ع ه بس المهم إ ن أنا بدفع في مقابل كل قلب ة س ج ا ئ ر حرقها خمس أ ض ع ا ف ثمنها ضرايك أ ن السجاره أشرب خمسمية المئة في درايا شركة الشرقية أولاً للدخان اللي بتصنع ميرت بتاخد من فيليب موريس، صاحب العلامة التجارية جنيه في الألف سجار. سجارة بتتكلف ك اربع ما ا تتعيبش نفسك، س ل ج ة سجاره ي ة ولعلبة ل ب ح ا ويكسب مائه وخمسين في المائه تبقى اثنين جنيه ونص و ا ل د و ل ة بتحصل ل خمس ة جنيه بقى ياضراي يبقى كدا المجتمع بيحصل من سياتي د سبع جنيه ونص يوميا ض ر ي لأن انا بحر عيل بو نص اشتا اشتا يبقى في الشهر المجتمع بيحصل مني ميتين خمسه وعشرين جنيه بيعمل ا ي ه ب ق ى المجتمع بميتين خمسه وعشرين جنيه اقولا بيتفعل حضرتك عشان تتعلم ببلاش وعشان تتعالج ببلاش وعشان تركب مواصلات م د ع م ة وتاكل عيش م د ع متركب عربيه وتحط فيها بنزيم مداع وبتدفع منها مرتب للموظفين في ا ل د و ل ة ميتين خمسه وعشرين جنيه هي بالضبط مرتب طبيب معين في ا ل د و ل ة أ و ل تعيين بالحوافز والزيادات والبدلات شفت بقى شفت المجتمع واخد حقه مني تالت وامتل م ل أنا أزعلان ن ا ل م ج م ع ع شوية وأخذ ى خطر ل أ ن المجتمع بيصرف ش و ي ة من الفلوس اللي أ ن ا بدفعها على علامات س خ ي ف ة مكتوب عليها ممنوع التدخين وبيعلق العلامات دي في ا ل أ م ا ك ن ا ل ع ا م ة اللي أ ن ا ب ر ض و مساهم فيها بصدر ا ل ب ح ر ا ء المجتمع بيطردني ب ا ل أ م ا ك ن ا ل ع ا م ة والمواصلات ا ل ع ا م ة وبيجبرني أ ن ي ادخن في الشارع أ و في أ ي مكان تاني بعيد عن الناس عشان إ ذ ا كان من حقك أ ن تدخن فمن حقي أ ن أ س ت ن ش ق هواء نقي ل بجد عبارة احرق الدم تمام إحرق مدمن المخدرات شخص صرف من فلوس المجتمع مبلغ محترم على متعه بيحبه وحرق صحته اللي هي سروة المجتمع هي صروة ب ر ض و ب ن س ب ة م ح ت ر م الفرق بينه وبينه حاجتين اولا ً إ ن مدمن المخدرات م ا ب د ف ع ش ض ر ا ئ ب لا هو ولا تاجر المخدرات وثانيا ً إ ن المجتمع عمره ما بيعتبرني مريض زي ما بيعتبر المدمن مريض المجتمع بيعملني على ان أ ن ا كلب جربان لازم ينعزل حفاظا ً على ص ح ة الاخرين آ خ ر ي ن ل آ اللي ن ا وغيري من المدخنين تقريبا بنصرف ع ل ي ه م لما المدمن المجتمع بيعملو على إ ن ه مريض وبيدخلو مستشفيات ع ا م ة ويقولو يا حبيبي ا ل ل ي بقيت مدمن و خ ر ب ت ه ا تعال انت م س ك ي ن ومريض تعال ا نعالجك بالفلوس اللي دفعها ب ر ا ه ي م لما بركب أ ي طريق سريع بيدفعوني ض ر ي ب ة مرور كارتا وفلوس ا ل ك ا ر ت ة دي بتتصرف على تحسين ح ا ل ة الطريق الي ل أ ن ا ماشي عليه فير إ ن م ا ا ل ض ر ي ب ة الي ل بيدفعها المدخن مفيش فيها م ا ل ي ن بيتصرف على برامج علاج و قاعده ت أ ه ي ل و ت و ع ي ة المدخن يا جماعه المدخن د ه مواطن مثالي من حقه انه يدخن وفي مكان مخصص للمدخنين تكون فيه كراسي م ح ت ر م ة و ق ا ع د ة م ر ي ح ة و مزيكا شغال أ ه مزيكا شغال المدخن د ه م ا ب ي ش حدشم ن حاد المدخن قاعد بفلوس و لو بطل تدخين تاكدو ان غير المدخنين هما ا ل ه ي ب و خسرانيه المدخن ش م ع ة تحترق من أ ج ل المجتمع بس خ س ا ر ة المجتمع ما بيتمرش فيه